إلى الكهف لكم ربكم من رحمته فأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم ويسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم هذه الآية الكريمة وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا إلى الكهف أي قال بعض الفتيه لبعض ولأجل أنكم انفرتم وتباعدتم عن مخالطة قومكم الكافرين وتركتم ما يعبدون من الآلهة سوى الله فاتخذوا الكهف مأوى لكم لتختفوا فيه من قومكم وتعبدوا الله وحده وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أي فإن اعتزلتم قومكم وما يعبدون من دون الله وصرتم الى الكهف يبسط لكم ربكم من رحمته فيحفظ لكم دينكم وينجكم من قومكم وفي سوره الحج ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ولذلك الانسان عليه ان يبتعد عن الخيانه ومن ذلك العين الخائنه حتى ينالي الإنسان دفاع الله تعالى عنه ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي ويسهل لكم ربكم من أمركم الذي أنتم فيه ما تنتفعون به في أمر معيشتكم فيأتكم باليسر والرفق واللطف نسأل الله ان يلطف بنا في هذه الساعة وفي جميع الساعات وفي سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأنبه فهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم هو من أسباب لطف الله تعالى بالعبد ورحمته به وكذلك حينما يعتزل المؤمن المحرّب الشائع فهو على باب خير عظيم وأنت تشاهد الكثيرين يخوضون في الحرام وينظرون الحرام ويتجولون في الحرام فاعتزل المحرّم دائما ابدا وليكن لك في هؤلاء اسمع والمشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يتر العبد منهم خوفا على دينه كما جاء في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يتر بدينه من الفتن في هذه الحال تشرع العزل عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع فالله تعالى مدح في هذه الآية من فر لديره خشية الفتنة عليه وتلبه لتعمل اخذا العبره ممن ذكرهم الله فقوله تعالى على لسان بعض الفتيه فأووا إلى الكهف تأخذ منهم شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك ما كانوا فيه من النعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل وأنت بالمقابل تجد موظفين من مهندسين وغيرهم يوافقون على أشياء محرمة ويكونون الأمانة خوفا على مناصبهم فتأمل أن إخلاص من أخلص لله فقد ذكر في القرآن لأجل أن يؤتسى به فاعمل بطاعة الله وتوكل على الله وأحسن الظن به ففي الآية حسن ظن أصحاب الكهف بربهم ومعرفتهم ثمرت الطاعة وهكذا ينبغي على الإنسان أن يطلب رحمة الله تعالى تأمل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة فنسأل الله ان يهيئ لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات الآية السابع عشرة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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فامتثلوا ما أمروا به وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن شهفهم جهة يمين الداخل فيه وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حبر الشمس وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه ذلك الحاصل لهم من إيوائهم الى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم من عجائب صنع الله الداله على قدرته من يوفقه الله لطريق الهدايه فهو المهتدي حقا ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهدايه ويرشده اليها لان الهدايه بيد الله وليست بيده هو وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين أي وترى الشمس إذا أشرقت تميل عن الكهف الذي أضى إليه الفتية إلى جهة يمينه لئلا تصيبهم أشئتها وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال أي وترى الشمس إذا غربت تعدل عن الفتية وتتركهم جهة شمال الكهف فلا يصيبهم شعاعها وتأمل أن الله اذا اراد شيئا هيئ له أسبابه وتأمل هذا الإخلاص جعل هذا التدبير يحصل لهم فكن مخلصا لله دواما حتى تنال من تدبير الله تعالى قال وهم في فجوة من أي والفتية في مكان متسع داخل الكهف ذلك من آيات الله أي فعلنا الذي فعلنا بهؤلاء الفتية من تيسير الجهف لحفظهم فيه وميل الشمس عنهم عند طلوعها وترجها لهم عند غروبها من عجائب صنع الله الدالة على عظيم قدرته وسلطانه ولطفه بعباده ثم قال ربنا بعد أن ساق قصة هؤلاء في هذا التدبير قال من يهد الله فهو المهتدي حتى تعلم أن هذا التدبير يدبره الله تعالى لكل من سار على صراط المنعم عليهم قال من يهدي الله فهو المهتد أي من يرشده الله ويوفقه للاهتداء إلى الحق فهو المهتدي حقا مثل هؤلاء الفتية الذين هداهم الله من بين قومهم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي ومن يخذله الله فلن تجد له خليلا ولا معينا يتولى إرشاده إلى الحق وفي سورة النساء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وفي سورة الرعد ومن يضلل الله فما له من هاد وفي سورة الإسراء ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه الآية الثامنة عشرة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 وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم والواقع أنهم نيام ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم وكلبهم المرافق لهم ماد درعيه دراعيه في مدخل الكهف لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لادبرت عنهم هاربا خوفا منهم ولم تلأت نفسك رعبا منهم وتحسبهم أيقاضا وهم رقود أي وتظن هؤلاء الفتية لو رأيتهم أيقاضا ولكن الحال أنهم نائمون قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أي ونقلبهم على جنوبهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر وكلبهم باطط ذراعيه بالوصيد أي وكلب هؤلاء الفتية جالس على بطنه ماد يديه عند مدخل الكهف لثنائه لأجل حراستهم قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا أي لو أشرفت على اصحاب الكهف فرأيتهم وهم رقود لفررت منهم هاربا ولملئت منهم رعبا أي ولم تلات نفسك خوفا وفزعا منهم الايه 13 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزجى طعاما أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا قضناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائم ربكم اعلم بمدة مكثكم نائم ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعينكم فارسلوا أحدكم من قودكم الفضيه هذه إلى مدينتنا المعهوده فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوة منه وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عليكم وكذلك بعثناهم ليتساءل بينهم أي وكما أنمنا هؤلاء الفتية فحفظناهم في الكهف كذلك أيقظناهم من نومهم الطويل بذات الحالة التي كانوا عليها دون أن يتغير من أحوالهم وهيئاتهم شيء ليسأل بعضهم بعضا عن مدة نومهم فإذا تبين وضول الزبان عليهم وهم بنفس هيئتهم التي رقدوا بها ازدادوا معرفة بعظيم سلطان الله وعجائب قدرته وبحسن دفاع الله عن أوليائه وازدادوا بصيرة في أمرهم الذي هم عليه من التبرؤ من عبادة الآلهة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له قال قائل منهم كم لبتم أي قال قائل من الفتيه لأصحابه كم كانت مدة نومكم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أي فأجابه الآخرون بما يظنون لبثنا في نومنا يوما كاملا أو بعضا من قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي قالوا مفوضين العلم لله ربكم أعلم منكم بمدة نومكم فجاعوا والإنسان بحاله يجوع على طول الأيام فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة أي قال الفتية فأرسلوا واحدا منا بهذه الدراهم الفضية التي بحوزتنا إلى مدينتنا التي فررنا منها فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه أي فلينظر من سترسلونه أي أهل المدينة أطيب وأحل وأطهر طعاما من غيره فليشتري لكم قوة منه وليحضره إليكم لأجل أن تأكلوه وليتلطف ويا ليتنا جعلنا التلطف في حياتنا كلها وليتلطف أي وليترفق الذي ستفسدونه لشراء الطعام فيتخفى ويتحيل في دخوله المدينة وشرائه وخروجه منها ومجيئه الى الكهف ولا يشعرن بكم أحدا أي ولا يعلمنا أحدا من الناس بمكانكم الذي تختبئون فيه فلا يقولن أو يفعلن ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور به لأن الإنسان لا بد أن يحفظ نفسه ويحفظ من معه الآية العشرون إنهم انهم ان يظهر عليكم يردموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ان قومكم اي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجاره أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفه التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق وإن رجعتم اليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة بل ستخسرون فيها الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي وذلك لأن قومكم الكفار إن يعلموا بمكانكم في الكهف ويظهروا بكم يقتلوكم رجما بالحجارة إن ثبتتم على ما أنتم عليه من الحق أو يعيدوكم في ملتهم أي أو يرجعوكم لتدخلوا قهرا في دينهم فتصبحوا حين ذاك كفارا مثلهم عياذا بالله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا أي ولن تفوزوا بالخير أبدا في الدنيا ولا في الآخرة ان عدتم في ملتهم من فوائد الآيات أولا من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم وهذا تعليم من الله لعباده جواز اكتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة انتفاع الإنسان بصحبه الاخيار ومخالطه الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل دلت الآيات على مشروعية الوكالة وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس هذا وبالله التوثيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة